إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادًا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مبين وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكن نظيرا للكافرين ولا يصدك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن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 مَنْ كَانَ يَعْْجُ لِقُ اللهَّهِ فَإِن أَجرََ اللهَّهِ لآت وَهُوَ السَّمعُعَ وَمَا جَهَدَ فَإِن ماَا يُجَهِدُ لِنَفْسِه إِ اللهَّه لَغْنِيّ عَنِ الْ